صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ض ا ل ي والله هو الغني الحميد إ ن يشا يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى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 و انما ل أ ع ا مختلف ل أ و ن إنما ه كذلك يخشى الله من عباده العلماء إ ن الله عزيز غفور سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله أكبر الله أكبر الله